بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى خادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة 111. فإذا برق البصر 112. وخسف القمر 113. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر 115. كلا لا وزر 116. إلى ربك يومئذ المستقر 117. ينبأ الإنسان يومئذ بما قد نأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة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 إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وُجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْرَاقٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ